Hmm. والحب يا الله في داخلي السري يضيء كنور الشمس ينفحك العطري والحب يا الله في داخلي السري يضيء كنور الشمس ينفحك العطري عبدتك إيماناً وحباً وطعتاً وأمس الرضا يا رب قد حل في صدري هو الحب يا الله هو الحب يا الله هو الحب يا الله, هو الحب يا الله في دخلي يسري أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسري والعسري، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر أحبك يا الله في الفقر والغنى أحبك يا الله في اليسر والعسر أحبك في دقات قلبي وأمسه فحبك زاد روحي في سائر العملي هو الحب يا الله هو الحب يا الله هو الحب يا الله, الحب يا الله في داخلي يا سري لك الحمد يا رب انه انقد هديتني والهمتني رشدي والهمتني صبري لك الحمد يا رب انه انقد هديتني والهمتني رشدي والهمتني صبري لك الحمد ملئ الكون سرا وجهره وما شئت بعد الكون يا جبر الكسر هو الحب يا الله هو الحب يا الله هو الحب يا الله هو, يا الله هو في داخلي السكن